يا ربك الآلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الآلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْطَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحُفِ الْأُولَى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 ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك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 وطائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث بنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها علانيتها وسرها اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا جأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا فاعفو عنا اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به يا فارج الهموم يا كاشف الغموم فرج همومنا ونفس كرباتنا وقض ديوننا وعاف مبتلانا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم وبلادهم يا كريم اللهم اصلح بهم العباد والبلاد اللهم اردنا واياهم اليك ردا جميلا اللهم من كان من شبابنا عاصيا مقصرا اللهم فرده اليك ردا جميلا اللهم افتح على قلبه اللهم اشرح صدره اللهم نور له فيه اللهم حبب إليه الطاعة وزينها, وزينها في قلبه وكره إليه المعصية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر على نسائنا ونساء المسلمين اللهم اجعلهن طاهرات عثيفات محتشمات اللهم اجعلهن بالرسول المصطفى مقتديات وعلى خطى الصحابيات الطاهرات سائرات الحاضرات منهن خاصة والغائبات منه النعمة اللهم يا قوي يا قهار يا عزيز يا جبار انتصر لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا طاقت بهم الحيل إلا ببابك وضعف الاعتماد إلا عليك وخابت الظنون إلا فيك ونفد الأمل إلا برجائك من لهم سواك من لهم سواك اللهم يا راحم عبرات المستضعفين اللهم أنزل نصرك على إخواننا في بلاد الشام اللهم كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم عليك بمن طغى واعتدا وظلم وتجب اللهم أنزل عليهم غضبك ورجزك إله الحق اللهم أرنا فيهم يا جائب قدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انتصر للمسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفريق الوسطى وفي وفي كل مكان اللهم حكم في إخواننا المسلمين في العراق شريعتك وسنة نبيك اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم اللهم اجمعنا وكل اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق والدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه